على المجاهدين في سبيل الله وعلى الدعاه الى الله وعلى كل من يعمل لهذا الدين يقعون في عقولهم وفي اعراضهم ويشككون في نياتهم ان وعظت الناس شككوا في نيتي كما كان المنافقون يفعلون اذا جاء الرجل بصدقه كثيره الى رسول الله عليه الصلاه والسلام قال المنافقون هذا مرائي واذا جاء بصدقه قليله قالوا الله غني عنك عن صدقتك فانزل الله تعالى